بسم م الله ا ل ر ح نتابع الرحيم الوجه الأول يبدأ حانا وهذا هو الشغيط الواحد والثلاثون يبدأ من هو ف و ى اللجنة الدائمة ل ل ح و ث ا ل ل م ي ة و ا ل ف ت ا ولازلنا ا ء ل مع ع ق ي د ة نتابع ق ر ا ء ة في فتوى سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في حكم الاحتفال ب ل ي ل ة النصف من شعبان وغيرها من الليالي التي شرعها الناس ولم يشرعها الله ومن الناس البدع التي أحدثها بعض الناس بدعه الاحتفال ب ل ي ل ة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه ا أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم ذكر بعض كلامهم إن شاء الله وورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشم أهل وسيأتي أهل موضوع من من وغيرهم ورد وورد كثير ذكر في فضل فكله بعض بعض على ذلك نبه عن إن والاحاديث ذ ي عليه جمهور ل ل ع ن ا ا ا ء أن ت ف ل بها ب ع وأن أ ا ا ل ح د الضعيفه و ا ر د ة في ف ل كلها ه ا ض ة و ب ع ض انما موضوع ن نبه ل ح حجر ا ابن ف ف ظ يعمل كتابه لطائف ا ل م ا والأحاديث الضعيفة ر وغيره ف إ ن ا ي ع م بها في العبادات التي قد ثبت أ ص ل ه ا ب أ د ل ة ص ح ي ح ة أ م ا الاحتفال ب ل ي ل ة النصف من شعبان فليس له أ ص ل صحيح حتى يستانس له ب ا ل أ ح ا د ي ث الضعيفه ة وقد ذكر ذ هذه ذلك ه رحمه الله أيها قاله أهل رحمه الله القاعدة الجليلة الإمام العباس الإسلام بن تيميه رحمه الله. وأنا لك أيها القارئ ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة الغلماء الواجب أنقل لك على قد على قد بعض أجمع دينة تيمية شيخ في من أبو أن بن تكون حتى أ ر د ن ا تنازع فيه الناس من المسائل إ ل ى كتاب الله عز وجل و إ ل ى س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم فما حكم به أ و أ ح د ه م ا فهو الشرع الواجب الاتباع وما خالفهما وجب اطراحه وما لم يرد فيهما من العبادات فهو ب د ع ة لا يجوز فعله فضلا عن ا ل د ع و ة إ ل ي ه و ت ح ب ي د ه كما قال الله سبحانه في سورة النساء سورة في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 قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ا ل آ ي ة من س و ر ة آ ل عمران وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والايات في هذا المعنى ك ث ي ر ة وهي نص في وجوب ر ب مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة ووجوب الرضا بحكمهما وأن ذلك بحكمهما ووجوب وأن هو م قال ت ى إ ي م الحافظ ن وخير ل العاجل والآجل ع ب ا د في و أ س ن ق قال ب ة ا ل ح بن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف في هذه المسألة بعد كلام سبق ما نصه و ل ي ل ة النصف من شعبان كانت من أهل الشام كخالد ومكحول تابعون الشام ابن معدان من أهل وعنهم ل ق م ا ن بن ا م وغيرهم م ر و ع ظ ا واجتهدون فيها العبادة و ن في ع أ خ ذ الناس فضلها وتعظيمها وقد قيل إ ن ه بلغهم في ذلك آ ث ا ر إ س ر ا ئ ي ل ي ة فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم وأنكر ذلك أكثر علماء وأنكر أهل طائفة عباد البصرة الحجاز أكثر ذلك منهم عن ط ا ء و ب أبي عبد بن مليكة الرحمن ونقله بن عن زيد أسلم فقهاء أ ه ل ا ل م د ي ن ة وهو قول أ ص ح ا ب مالك وغيرهم وقالوا ذلك كله بدعه ة واختلف علماء أ ل الشام في صفة على قولين أحدهما أنه يستحب جماعة في المسجد كان خالد ولقمان يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتكحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك إحيائها أحدهما إحياؤها جماعة كان معدان عامر فيها ثيابهم وغيرهم ويقومون في صفة في في يستحب ويتبخرون أحسن أنه بن بن أهل وقال ف ه م س ح ق رهوي ع ى ذلك وقال في قيامها في المسجد ا الجماع ة ل ي س ذ ل ك ب ب د ع ة نقل ه ح ر ب الكرماني في مسائل ه و ا ل ث انه ي أ ن ي ك ر ه ا ل ا ج ت م ا ع في ه المسجد في ا ا ل ل ص ل ا ة والقصص والدعاء ولا ي ك ر ه أن يصلي رجل في ه ا ل خ ا ص ا ت ن ف س ه وهذا قول اوزعي ل أ إ ي م ا ن ي ه ل الشام وفكي هم وعلمه م وهذا هو ا ل أ ق ر ب إ ن شاء الله تعالى إ ل ى أ ن قال ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان. ويتخرج ل ا ع شعبان ر ف في نصف للإمام كلام ليلة أحمد ي و في استحباب قيامها عنه روايتان من و الروايتين ي ي ت ن عنه في لم عنه في قيام ليلتي ه ل ه وأصحابه وسلم و س ا ح ب ه ا ف ر و العيد ي ة ل عبد الرحمن بن الرحمن ز ي بن التابعين من الأسود لذلك وهو من التابعين. فكذلك قيام ل ي ل ة ا ل ن ص ف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أ ص ح اصحابه ب وثبت فيها عن طائفة من التابعين ه من فيها فقهاء أهل、الشام. انتهى طائفة أعيان الشام ا عن من من م ل ق و د من كلام ل ا ف ظ ا ن رجب ر ح م الله التصريح النبي الله ولا أصحابه الله النصف شعبان وأما مختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد لم صلى عليه وسلم ليلة وفيه منه بأنه عنهم رحمه في يثبت رضي شيء من من عن عن واختيار الحافظ ا بن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف ل أ ن كل شيء لم يثبت ب ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة كونه مشروعا لم للمسلم يجز يحدثه في دين أن ل ل فعله مفرداً أو في جماعة وسواء أسره أو أعلنه لأموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وغيره من الأدلة الديارة على إنكار البدع والتحذير منها قال الإمام بكر الطرطوشي رحمه الله ه أسره فهو وغيره منها رحمه سواء وسواء أو أو مفردا جماعة أمرنا إنكار في من من رد بكر أبو في كتابه ا ل ح وروى ا والبدع ما د ث و نصه ابن وضاح عن زيد بن أ س ل م قال ما أ د ر ك ن ا أ ح د ا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إ ل ى ن ص ف من شعبان ولا يلتفتون إ ل ى حديث مكحول ولا يرون لها فضلا على ما سواها و ق ي ل لابن أ ب ي مليكه ان ل اجر النصف من شعبان ك أ ج ر ل ي ل ة القدر فقال لو سمعته وبيدي عصا لضربته وكان زياد انتهى المقصود. وقال ك ا زياد ن ص انتهى ا م ق ق ص و و د ا ل ا ل ع ل ا م ة الشوكاني رحمه الله في الفوائد ا ل م ج م و ع ة ما نصه حديث يا علي من صلى مئة ركعة ليلة نصف من شعبان يقرأ في شعبان بفاتحة الكتاب ركعة ركعة صلى كل وقل من مئة من نصف هو موضوع وفي أ ل ف ا ظ ه ا ل م ص ر ح ة بما يناله فعلها من الثواب ما لا ي م ت ر ي إ ن س ا ن له تميز في وقد ض ع ه ورجاله مدهول و روى من طريق ث ا ن ي ة و ث ا ل ث ة كلها م و ض و ع ة ورواتها مجاهيل وقال في المختصر حديث ص ل ا ة نصف شعبان باطل مئة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص مرات مع ركعة عشر شعبان في نصف بالإخلاص ط وقد ل فضله للديلمي الراته في موضوع وغيره وجمهور ر ط الثلاث مجاهيل ضعفاء قال واثنت بالإخلاص ثلاثين مرة موضوع موضوع عشرة ركعة واربع عشرة ركعة ق و اغتر لهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء أي الغزالي أو الغزالي وغيره جماعة كصاحب أي من أو وكذا من المفسرين وقد رويت ص ل ا ة هذه ا ل ل ي ل ة اعني ل ي ل ة النصف من شعبان على أ ن ح ا ء م خ ت ل ف ة كلها باطله ة موضوعة ولكن في ذ ا رواية ا ل ت موضوعه ذ لذهابه ي حديث عليه ن من عائشة الله صلى س سماء ل إلى البقية ونزول الرب ليلة النصف إلى الدنيا لأكثر كلب الكلام الصلاة ل م من غنم إنما م فإن ا يغفر في عدة وأنه هو و شعر هذه ة في ذ ه الليلة على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف منقطع كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها لا أن أن حديث حديث تقدم فيه في قيام ينافي هذا كما ذكره ك وقال ن من الضعف حسب ما ذكرناه انتهى هذه فيه الصلاة ما الضعف ما المخصود على موضوعة حسب الحافظ العراقي حديث ص ل ا ة ل ي ل ة ا ل ن ص ف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه وقال النوعي المجموع الإمام كتاب في ا ل ص ل ا ة ا ل م ع ر و ف ة ب ص ل ا ة الرغائب وهي بين اثنة ا عشرة ل م غ ر ب والإشاء ل ي ل ة أ و ل ج م ع ة من رجب و ص ل ا ة ل ي ل ة النصف من شعبان م ئ ة ر ك ع ة هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب و إ ح ي ا ء علوم الدين ولا بحديث ا ل ا ل مذكور ولا بالحديث المذكور فيهما ف إ ن كل ذلك باطل ولا ي غ ط ر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من ا ل أ ئ م ة فصنف و ر ق ا ت في ا س ت ح ب ا ب ه م ا ف إ ن ه غالط في ذلك وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد بن كتابا نفيسا في فأحسن فيه وأجاد وكلام ولو المقدسي ننقل محمد عبد جدا صنف الرحمن بن نفيسا فأحسن ذهبنا اطلعنا من في فيه في في الشيخ الإمام إسماعيل كتابا إبطالهما العلم المسألة كلما كلامهم أهل عليه المسألة كثير ولو ذهبنا ننقل كلما عليه من كلامهم في هذه هذه لطالبنا الكلام ولعل فيما ذكرنا ك ف ا ي ة ومقنعا ل ط لطالب ب العلم ولعل فيما ذكرنا كفاية ولعل ل ومقنع العلم ومما والأحاديث تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أن أهل العلم يتضح لطالب الحق أن الاحتفال يتضح من منكرة غيرها يومها أهل له المطهر شعبانا بدعة عند بليلة النصف بالصلاة أكثر الشرع وليس مما الإسلام الصحابة حدث بعد في رضي الله عصر عنهم وفي ي ك طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وما جاء في معناها من الآيات وقول النبي قول وجل أكملت لكم وقول في في وغيره دينكم عز من صحيح ل الله عليه وسلم ى من أ د ث ف أمرنا أ ما ليس منه فهو رد وما جاء في معناه من هذا جاء ا فهو ليس ل في رد ا د ي وفي صحيح ث مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخص ل ي ل ة ا ل ج م ع ة بقيام من بين الليالي ولا تخص يومها بصيام ا ل من بين ا ل أ ي ا م إ ل ا ان يكون في صوم يصومه أ ح د ك م فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من ا ل ع ب ا د ة ج ا ئ ز ة لكانت ل ي ل ة ا ل ج م ع ة أ و ل ى من غيرها لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص عن يومها خير يوم هو فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي دل ذلك على أ ن غيرها من الليالي من باب أ و ل ى لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من ا ل ع ب ا د ة إ ل ا بدليل صحيح يدل على التخصيص ولما كانت ليله القدر وليالي رمضان يشرع قيامها من قام رمضان إيمانا واحتسابا فلو ر ه ذنبه ما تقدم من م قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ن ذنبه القدر واحتسابا ليلة له فلو غفر كانت ل ي ل ة النصف من شعبان أ و ل ي ل ة أ و ل ج م ع ة من رجب أ و ل ي ل ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج لارشد النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ م ة إ ل ي ه أ و فعله بنفسه ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابه ة رضي ا ل ل عنهم عنهم يكتنوه وهم الأمة ولم إلى ي خ رضي الناس الناس وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ورضي الله عنهم أصحاب ا رسول ل ل صلى الله عليه ل و س وأرضاهم وقد لولماء رسول وسلم أنه أصحابه عرفت رضي فضل عنفا كلام الله الله ولا الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم من لم عن عن في يثبت صلى شيء ل ي ل ة أ و ل ج م ع ة من رجب ولا في فضل ل ي ل ة النصف من شعبان فعلم أ ن الاحتفال بهما ب د ع ة م ح د ث ة في الاسلام إ س ل م تخصيصهما بشيء من العبادة من كرة وهكذا وهكذا كرة العبادة بشيء ليلة بدعة ب رجب ع وعشرين ي ن من ا ت يعتقد ي ل ليلة الإسرائي ل ب ع ض أنها ا و ع العبادة علمت ر ا لا تخصيصها كما لا الاحتفال بها للأدلة السابقة هذا ج يجوز يجوز للأدلة لو بشيء فكيف؟ من والصحيح من أ ق و ا ل العلماء أ ن ه ا لا تعرف وقول من قال إ ن ه ا ل ي ل ة سبع وعشرين من رجب قول باطل لا أ س ا س له في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة ولقد أ ح س ن من قال وخير ا ل أ م و ر السالفات على الهدى وشر ا ل أ م و ر المحدثات البدائع والله المسؤول أ ن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك ب ا ل س ن ة والثبات عليها والحذر مما خالفها إنه ج و انها د عبده كريم ورسوله وسلم وصلى الله وسلم على ب ي ن ا محمد وعلى ل آ وصحبه أجمعين ن ت ت ه فتوى س م ا ح ة والدنا الشيخ عبد العزيز ا بن عبد الله ا بن باز مفتي ا ل م م ل ك ة ر ئ ي س ه ي ئ ة كبار العلماء في حكم الاحتفال ب ل ي ل ة النصف من شعبان وكذلك في حكم ا ل ا ا ا ح ت ف ل ل ل ب يجتمعون ا التي ل ي ا فيها ك ا هذا ا في ل ح ا ش ي ة نعود إ ل ى ا ل أ سبع ئ ل سؤال ة س ي عشره من رمضان ويقراون س و ر ة ياسين والمولد في مساجدهم هل هذا العمل جائز جواب ا ل إ ج ا ب ة عن هذا السؤال هي الاول إ ج ب ة عن السؤال ا ل أ ل أ ن الحكم في الحالتين واحد وهو المنع ل ل أ د ل ة ا ل م ت ق د م ة سؤال هل يجوز الدعاء بعد ص ل ا ة الفرائض للامام والناس كلهم مجتمعون جواب ا ل ع ب ا د ة م ب ن ي ة على التوقيف فلا يجوز أ ن يقال إ ن هذه ا ل ع ب ا د ة م ش ر و ع ة من ج ه ة أ ص ل ه ا أ و عددها أ و هيئاتها أ و مكانها إ ل ا بدليل شرعي يدل على ذلك ولا نعلم س ن ة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره و الخير كله باتباع هديه صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ثابت ب ا ل أ د ل ه الداله على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم بعد السلام ف ا ل إ م ا م الذي يدعو بعد السلام ويؤمن ا ل م أ م و م و ن على دعائه والكل رافع يده يطلب بالدليل المثبت لعمله و إ ل ا فهو مردود عليه إذا فإننا إذا والإكرام ذلك نبذة ذلك ذا الله استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. للأوزاعي كيف الاستغفار علم عليه صلى وسلم سلم قيل من فمن ومنك كيف نبين أنه أنت هديه قال يقول استغفر الله استغفر الله هذه الله لواية مسلم والتمدي والنسائي إلا النسائي قال إن رسول الله, الله كان إذا عليه رواية وسلم صلاته الحديث أن إن أبي انصرف وذكر عليه على ثلاث عائشة رضي الله عنها. أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أ ن ت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام إ ك ر م ومسلم وروا والراد البخاري عن ا ا ت ب مولى م ل غ ي ة ب شعبة ن قال أ لا علي المغيرة شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة ابن كتاب معاوية كان شعبة في في دبر أن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 و ر و مسلم في ص ح ي ح ه عن عبد الله بن زبي رضي ر الله عنه ا ن ه ك ا ن ي ق و ل في دوبر ك ل ص ل ا ة ح ي ن يسلم لا إ ل ه إ ل ا الله و ح د ه ل ا شريكه ل ل ه ا ل ملك و ل ه ا ل ح م د و هو على كل شيء قدير لا ح و ل ولا هولى ولا قوه الى ب ل ه لا إ ل ه إ ل ا الله ولا نعبد إ ل ا إ ي ا ه ل ه ا ل ن ع م ة و ل ه ا ل ف ض ل و ل ه ا ل ث ن ا ء ولحسن لا إ ل ه إ ل ا الله مخلصين له ا ل د ي ن و ل و ك ر ه ا ل كافرون وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل ص ل ا ة وفي ر و ا ي ة لمسلم أ ي ض ا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحمد ثم تماما المئة الملك الحمد إن ثبح دبور وكبر وحده قدير وله وهو شريك كل فتلك كل صلاة وحمد الله وكبر الله فتلك ثم قال تمام المئة لا إله إن الله وحده لا, شريك لا له له على كل شيء قدير و ف ر له خطايا و إ ن ك اراد ن ت مثل ل زبد ب ا ح ومن أ ر المزيد من الاطلاع على ا ل أ د ع ي ه فعليه بالرجوع إ ل ى كتاب ا ل أ د ع ي ه من كتب الجوامع مثل ل الأصول ومجمع الزوائد والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية、وغيرها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جامع ومجمع بزوائد وغيرها نبينا ا محمد وصحبه س ؤ سؤالي عن ل ي ل ة النصف من شعبان هل هذه ا ل ل ي ل ة التي في س و ر ة الدخان يفرق فيها كل أمر حكيم؟ عزيز امر ل السؤال كما هو هل المقصود بها ليلة النصف من شعبان أم ا بها د ليلة القدر ليلة ي القدر من رمضان المبارك؟ وهل حكيم ليلة النصف من شعبان من و ا ل ق ا وقراءة القرآن وصيام يومي القرآن أربعة عشر من شعبان جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا الصحيح أن الليلة المذكورة في هذه الآية هي ليلة القدر النصف شعبان ثانيا لا النصف شعبان بشيء من العبادة مما ذكرت أو غيره بل هي كغيرها من الليالي لله على رسوله وآله ليلة وليست ليلة وحده وصحبه من من من وبعد هذه هي غيره تخصيص وتخصيصها ليلة العبادات ذكرت يستحب بشيء بل بشيء بدعة أن أو الأخرى في هي من من وأضيف عزيز ا ل م س ت م ع أن صحة ا ل آ ي ي ة ف ه ان يفرق كل أمر حكيم التوفيق أمر كل وبالله وصلى الله على ب ي ن ابي محمد ح وآله و ص ه وسلم سؤال إن أ ب قد أ و ص ا ن ي في ح ي ا ت ه أ ن أ ع م ل ص د ق ة حسب استطاعتي وذلك ل ي ل ة النصف من شعبان كل س ن ة وفعلا كنت أ ع م ل ه ا إ ل ى حد ا ل آ ن غير أ ن بعض الناس لاموني على ذلك يقولون قد لا يجوز ذلك فهل هذه الصدقه ليله مصف من شعبان جائزة حسب ل ل النصف م لله وحده و ا ل ا و من ص ف شعبان من كل سنة كل بدعة غير ج ا ئ ز ة ولو أوصى بذلك والدك بذلك وعليك شعبان الصدقة لكن لا تخص بها النصف من شعبان بل اجعلها كل أن تنفذ من تخص هذه بها سؤال ن من السنة دون تخصيص شهر معين رمضان نبينا ة في والأفضل في رمضان وبالله التوفيق تخصيص شهر شهور شهر وبالله الله على نبينا محمد وآله وصحبه محمد وسلم وصلى على س في يوم العاشر من المحرم بعض الناس يوسعون الطعام على أ ه ل ه ويبينون الخطباء فضائله ا ل د ي ن ي ة و ا ل د ن ي و ي ة ماذا حيثية؟ وهكذا بعض الناس يقولون بالتجارب طعمت البركه وبين ف ل في ه و المال ا و في ي و م بقصد أ ن ذلك مما شرع تفضيلا له فهو بدعه ة التوسعة وما ورد في فضل ف ي على على معلوم عدد يعتقدون السابع والعشرين الأهل من الأحاديث لم、يصح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال الذبح كل الناس الذبح نبينا ما أنه وصحبه هو من محمد حكم في وقت محدود وزمن من من مراجب سنة أن يصح حيث يوجد في كثير في وقت وفي السادس من سفر وفي الخامس عشر من شوال وفي وعبادة و سفر السادس الخامس العاشر هذا الله إلى من من من محرم أن عشر شهر قربة إلى الله عز جواب ل فهل هذه الأعمال هذه صحيحة ت ل ل ع ي ه السنة أم أنها أم د للدين الحمد وحده ع عليها فاعلها على وبع العبادات تعلم ة مخالفة والصلاة توقيفية الإسلامي والسلام من الصحيح ولا يثاب عليها جواب وسائر القربات لا إلا الشرع لله رسوله وآله وصحبه بتوقيف وصحبه وتخصيص ا ل أ ي ا م ا ل م ذ ك و ر ة من تلك الشهور بالذبائح لم يثبت فيه نص من كتاب ولا س ن ة ص ح ي ح ة ولا عرف ذلك عن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وعلى هذا فهو وقثة وسلم فهو رواه ومسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بدعة عن عليه على بدع الأعياد النبي صلى الله قال ليس البخاري الله هذا أنه هذا منه أمرنا ما نبينا في محدثة أحدث رد محمد من سؤال الاحتفال ا ت ب ا ل أ ع ي ا د الدينيه ة مولد النبي صلى ل ل ا عليه وسلم النصر من شعبان إ ل ى آ خ ر ه حسب المناسبات هل هذا جائز جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه و ب ع ض ألف الاحتفال ب ا ل أ ع ي ا د ا ل ب د ا ئ ي ة لا يجوز ب في ا ل س ن ة أ ي د ا أ ي د ا ل أ ض ح ى وعيد الفطر ويشرع في كل منهما إ ظ ه ا ر الفرح والسرور وفعل ما شرعه الله سبحانه فيهما من الصلاه ة و غ ي ر ا لا جين ي وغيرها ز أن النبي يقام عليه احتفال الله ولا بمولد وسلم بمولد صلى لأن ل ل صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يشرعه لأمته وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوه وهكذا سلف الأمة من بعدهم في القرون المفضلة لم يفعلوه والخير كله في جال ر يشرعه رضي س و وهكذا وهكذا أصحابه اتباعهم عنهم بعدهم في في من الاحتفال النصف شعبان وهكذا الاحتفال بليلة 27 من رجب التي يسميها بعض الناس بليلة بدعة من سؤال م والمعراج كما تقدم في الفقرة السابقة والله المستعان وبالله التوفيق الله على نبينا محمد وسلم ي بليلة في التوفيق نبينا ه والله وبالله الله وآله وصحبه ا الناس الإسراء الفقرة السابقة بعض على وصلى س يوجد لدينا بعض إ خ و ا ن ن ا المسلمين أ ق ا م و ا ل أ ن ف س ه م ولاولادهم أ ع ي ا د ميلاد فما هو ر أ ي ا ل إ س ل ا م في هذه ا ل أ ع ي ا د جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ا ل أ ص ل في العبادات التوقيف فلا يجوز ل أ ح د أ ن يتعبد بما لم يشراه الله لقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في الحديث الصحيح من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد و أ ع ي ا د الموالد نوع من العبادات ا ل م ح د ث ة في دين الله فلا يجوز عملها ل أ ي أ ح د من الناس مهما كان مقامه أو دوره في او ل الخلق ح ي ا ة فأكرم أ ف ض ل الرسل عليهم الصلاة والسلام م م ح دوره بن عبد عليه الله الله صلى الله س ل لم لمولده ولا م أقام يحفظ أيدا عنه أنه ش د إ ل ي أمته أ و في ض ل الأمة هذه بعد ب ن ه الحياه خ ف ا ا ؤ ه و أ ص ا ب ه ولم ح ف ظ عنهم أنهم أ ق م و ا أيدا أو لمولد أحد لمولد رضوان الله عليهم منهم والخير في اتباع هديهم وما استقوه من مدرسه ة ن ب ي م وسلم ما م صلى الله عليه وسلم. إلى ذلك البضعة يضاف هذه في نبيهم ا ل ت ش ه ب ا ل و والنصارى د من فيما من مستعان يقيم مع تعمل موعد ولادته ما يسمى بأيدي ميلاد إن ابن سنويا الكفرة الأعياد والله سؤال حاليا والدته ووالدته ولادته له في بإيد أحدثوه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 و ل أ ن ه تشبههم بالكفار في عملهم وقد قال عليه السلام من بقوم منهم محمد وسلم إذا كان الشاب أو الشاب قد بلغ من العمر عاما الكريم من الأطعمة ويجتمعون نبينا عندنا هنا لنوب كان وعشرين فالناس يحتفلون ويقرؤون القرآن الكريم ويطبخون أنواع تشبه التوفيق الشاب الشاب وبالله وصحبه بلغ فهو الله وآله إفريقية قد وصلى أو واحدا ويعطون في سؤال إذا البالغ من العمر على 21 سنة مفتاحة فهل ت جواب ز هذه ل الإسلام الأفعال الإسلام أ ش ي في في ا وما ا ء حكم و هذه ج الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إنما ذكرته من الاحتفال وقراءة القرآن إذا بلغ الشاب أو الشابة عاما لا الشريعة النصارى لله على رسوله وآله بلغ أصل له في الشريعة بل هو وتشبه بمن لديكم وحده وصحبه من بمن من وبعد ذكرته هو وتشبه أو بضعة في فقد ثبت من حديث النبي من عنها أن رضي عليه عائشة الله صلى الله وروى س ليس ل قال من عمل عملا ليس عليه م من أ ن ا ف ه رد ر ابو داود عن ابن عمر رضي الله ع ن ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم م محمد وسلم يوم المسلمون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه نبينا بالضبط بعيد الله سؤال ا على ل يحتفر في أي أ و ا ل ح ق ي ق ة أ ن ه يوم ازدادت فاطمه ة ا ل ز ر ا ء جواب ا ل ح وحده وصحبه م والسلام د وبعد لله والصلاة على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا ي ج ز الاحتفال بما يسمى الأم ولا ح يسمى أيد و ن ه من المتدعة وسلم من عمل عملا م النبي الأعياد الله لقول صلى عليه ليس عليه ر ن ا فهو الاحتفال عمله صلى الله عليه وليس وسلم ولا رد بأيد الأم صلى عمل أصحابه من من رضي الله عنهم ولا من عمل سلف ا ل أ م ة و إ ن م ا هو بدعه وتشبههم بالكفار وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نبينا الله سؤال على محمد أ ن ا إ م ا م أ ح د المساجد في ج د ة وقد أ ل ق ي ت خ ط ب ة في بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت فيها أ ن الاحتفال بمولد ا ل الرسول ي بدعه من البدع المستحدثه ة الخطبة الخطبة في وفي في ف الدين الثاني ي الأسبوع كانت المساجد وكان عنوان الخطبة أمارات المساجد أسبوع وذكرت ا الإناية للمساجد وتعميرها و في ر رسول ش ه الله صلى الله الله ا مستنبطا كتاب من وسنة ذلك صلى ل ع ه وسلم وبعد الدين ص ل ا ة ت ق م إ ل أحد ا ل ل م ص ي قائلاً يا عمي الشيخ تحدثت الينا في ا ل أ س ب و ع الماضي عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت أن ان ل ل ا ا ح أحب ت ف به بدعة أحب أن أسألك س ؤ الاحتفال فقلت له تفضل له أجيبك س س ب ا ا ل ط ا ع ة ق ما هو حكم الشرع في الاحتفال هو في به م و الرسول ل صلى ل ل د ا عليه وسلم و بدعه ع ي مولد الأطفال الأم وأسبوع فلماذا تحاربون الاحتفال بمولد الرسول مع العلم انه اعظم رجل أ عرفته البشريه جمعاء وهو احق واهل لذلك ولا تنكرون على هذه الاحتفالات الاخرى بل تشجعونها وخاصه انتم ايها السعوديون فبينت له ذلك مستعينا بالله وقلت له المقصود من أ س ب و ع المساجد حث المسلمين على نظافتها والعنايه ة ب ا فقال انظر الشوارع آيات الله لي إلى و ت م ك بها ة على الورق والقماش و ق م ي ز الهواء وترمى في الطرقات وأماكن القاذورات أليس هذا حراما وخاصة في أسبوع المساجد انظر يا عم الشيخ إلى هذه القطعة من القماش مكتوب عليها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أليس إلى هذه وترمى أسبوع مكتوب يعمر عم من من آمن في في